بوك تو <تصفيق> يا بحي ينميدي ثمانية <تصفيق> وخمسون ثمانية <تصفيق> وخمسون سريرا ويوالو أجزاء الجسم <تصفيق> <تصفيق> أجزاء الجسم نين وكام مغامانش بمجيستنانو أرسم رجلاً ارسم رجلا مدتا تالا الراس اولا الراس اولا الرجل يرتدي قبعة الرجل يرتدي قبعة يغور ا مانيشي جوட்டுని చూడలేరు الشعر لا يراه احد الشعر لا يراه احد الاغي ا منيش جبلني كودا يبرو تشودليرو الاذنان لا يراهما احد ايضا الاذنان لا يراهما احد ايضا ادي بيدंगा ا منيش فيپورو كودا يبرو تشودليرو الظهر لا يراه احد ايضا الظهر لا يراه احد ايضا నేను కళ్ళు మరియు నోటిని గీస్తున్నాను arsumu al-aynayn wal-fam arsum al-aynayn wal-fam manishi nartistunnadu mariyu navutunnadu ar-rajulu yarqusu wa yadhhak ar-rajul yarqusu wa yadhhak ఒక పొడుగాటి ముక్కు ఉంది చేతిలో ఒక చేతికరని పుచ్చుకొని ఉన్నాడు అతను తన మెడ చుట్టూ ఒక స్కార్ఫ్ని కూడా చుట్టుకొని ఉన్నాడు చల్లగా ఉంది చేతులు దృఢంగా ఉన్నాయి. الذراعان قويتان. الذراعان قبطان. కాళ్ళు కూడా దృఢంగా ఉన్నాయి. الساقان أيضا قويتان. الساقان أيضا قبطان. ఆ మనిషిని మంచ తో తయారు చేయబడ్డారు. الرجل مصنوع من الثلج. الرجل مصنوع من الثلج اتنو بانت غاني كوت غاني ویسكو ليد هو لا يرتدي بنطالنا بنطالا ولا معطفا هو لا يرتدي بنطالنا ولا معطفا كانيا منشي چاليكي گدگتركو پوليد لكن الرجل غير بردان لكن الرجل لا غير بردان اعطني وك سنو مان هو رجل من ثلج هو رجل من الثلج <تصفيق>